قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَقَدْ بَدَوْاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزيهم وينصبكم عليهم وينصبهم 117. ويصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 118. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْتَهِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 119. لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله أعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وَاَيْنَ مَا تَلْمَسِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ لا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمنوا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ يُغْنِ شَرُّ رَبِّهِ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ الله علم وَنَعُدِّينَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر ان يستحب على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَأَمْوَالٌ نِقَتَرِفْتُمُونَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِكِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ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 ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من صدق سَوْفَ يُؤْنِكُكُمُ اللَّهُ مِنْ صَدِّهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا في اليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى لا يعطوا الجزيه يد و هم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 129. وذلك قولهم بأفواههم يغاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما تَخْذُ أَحْبَارَهُمْ وَأَرْبَابَهُمْ أَوْ مَبَابًا مّن دُونِ اللَّهِ وَالنَّسِيحَ بَنًا مَّرِيًّا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْنُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نوره ولو كره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 الاحبار والربان لا ياكلون لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما, هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشغور 124. وإذن الله إثنى عشر, عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الجين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 يُضِلُّ بِالَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِوَاطِئٍ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّنَ 124. والله لا يهدي القوم الكافرين 125. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض 111- فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 112- إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضربوه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروا فقد نصر الله الا تنصروا فقد نصر الله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 وَاجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِبُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَاءُ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يذلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أن واللهَّ عَمُ بِالمُتَّكين إِ ماَا يَسْتَأذِن كََّذينَ لا يُمِلونَ بِلهِ وَيَوومِآخِ وَتَابَت قُلوهجُم وَرتَابَت قُلون فَجُم شَيبِ بيتَوَدَّدُون وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَنَّتْهُ لَبُوُدَّتَهُ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ فَثَبَتَ قَوْمٌ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا فِيلًا لَكُم يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اَخَذِينَ تَوَلَّى الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّمُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ هَتَجَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَبَنَاكَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِ وَلَا تَفْتِنِ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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا إِلَّا أَنهُُمكَفَون إلا يِوبِغصُول وَلَا يَأت نَو الصَّلااتَ إِللاا وَغُم كُسَلَ وَلَا يَأتُ نَو الصَّلااتَ إِللاا وَغُمكُسَانَا وَلاَا يون فِ قُونَ إِللاا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْقَأَ الْأَنْفُسُ وَتَزْغَأَ الْأَنْفُسُ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيْلٌ لِّقَوْمٍ يُفْنُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْأَلْيَهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ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 وَقالَاوا حَسُْنَ اللَُّ سَُؤتينَ اللَُّ صَبِّْْي وَصُولُ إَِّا إِلََ اللَّ وَغِبُ إِ نَ الصَّدَ قاتُ لِفُقَضَاءِ وَالمَسَكِينِ وَعَِمِينَ عَلَيْهَا والعاملين علينا والمؤلفة قلوبهم وفي الرطاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم